وَإِذْ قُلْنَا دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرِيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغْدًا وَدُخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا وَدُخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً عَيْرًا الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَصْبِرَ لن عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُخْرِج لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقِلِهَا مِنْ بَقِلِهَا وَقِسَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدِسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبِدِنُ نَالَذِهِ وَأَدْنَى بِنَالَذِهِ وَقَيِّر